اشهد ان ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول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 Hiya ala al-Falaq Hiya ala al-Falaq Allahü akeber, Allahü akeber La ilaha illa